وَإِنَّهُ لَالْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَمَاللَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوهُ جُهَّكُمْ شَطْرَ لَأَنَّهُ لِلْنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا خشواهم وخشوني ولئتم مني عمت عليكم ولاعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويذككم ويذككم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.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 والخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلاة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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناب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 Syedid al سكلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لك كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء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 Oh no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 نوافر الرقاب وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واؤمنوا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 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع.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 شهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ونتكب. يُؤْمِنُوا بِهِ وَالْيُؤْمِنُونَ بِعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ أُنَّة لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ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 من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamu الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين وأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن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 سبو والله سريع الحساب، وذكر الله في أيام ما دودات، فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن التطا، واتقوا الله وادموا أنكم إليه تحشرون، ومن الناس من يعجبك قوله في الح.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 سُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَنِ اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ